Izvaka. Amen. Oh, oh, oh, oh, oh. Amen. Hey. the yeah. ثم إلي مرجعكم فأذبركم بما كنتم تعملون يا بني إنا إن تكن إفقار حبة من خردا فتكون في صفرة في zama لا تسكن الناس ولا تنشج الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك أرضهم <todic> Surah <music> Al-Fatihah don't mm leave -hmm. Thank <laughs> you. Al-Fatiha. In wa'da Allahi haqqo, fala da but I uh... إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ وَمَن يُرِدْ فِيهِ فِتْنَةً مِنْ رَبِّهِ فَمُهْلِكٌ Oh <gasps>